فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَوْنًا عَلَى في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ أنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون.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 قال لاهلهم كذو اني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تسطنون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بسائرا للناس وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون.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 ولولا لا تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِهُدًى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ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 Tiada yang dihalaikan kecuali wajahnya, Luhul hukm, wailaihi